وَإِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ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 وَمَن يَغْلُ الْيَأْسَ بِمَا غَنَّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ الرَّضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ من الله ومؤه جهنم وفي أثر المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذبعث فيهم رسلا من أنفسهم يتلوا عليهم آياته يتلوا عليهم آياته ويزكهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أو لَمَّا أَصَابَتْكُمْ صِيبَةٌ قَدْ أَصَابَتُمْ مِثْلِهَا قُلْتُمْ أَنَّهَا ذَا قُلْهُ وَمِنْ عِنْدِ أَفُسِكُبْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ